بُوَكْ اثنان. سبعة وعشرون. شيء. إرادة شيء. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ فوتبال. هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ أريد هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ أفرق. يريد. يريد. Nu no vreau să vin târziu. La uridu în ați mutăăchirăn. La urid în ați mutăăchirăn. Nu vreau să merg acolo. La uridu în ațiheb îl hunec. La urid în ațiheb ila hunec. Vreau să merg acasă. Uridu în ațiheb îl băit. أريد أن أذهب إلى البيت. وراء أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. He tuiddul baqa a hunheluriid el baqa a hun vrei să mănun ce aicihel tudu întacul la hunheluriid întăcul la hun vrei să do aicihel tudu tenama hunheluriid întenama hun să plecați mâine هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غداً؟ أريد هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل turid en el heisab redan să mergeți la discotecă? Aturiduna vahaba ila discu? Aturiduna să mergeți la cinematograf? Aturiduna vahaba cinema? cinema? Vreți să mergeți la cafena? Aturiduna zahaba il al makha? A turiduna zahab ila al-makha?